ياه ياه ياه وحدك حبيب وما رضيت غير انت دنياي يا توامي لروح وتضل كل عمرك وياي دلني وحظني بعد واشتاقله و اشتاق حبك فلا ينقاس يل بالانفاس كل لحظك كل الحاضنة حبك بي اي كبار كل بوسماتين نسي وبال تسهار باسمك حبيبي هالقالب انساك مقدار ما بيعوفك و انت بس بالعقل <تصفيق> كل شيء بحياتي هون لك شاغل بال حبك إلي من الله مفصل تفصال ذوبني باحضانه Credit, maa andii ishkall Maa andii ishkall Maa ansa habaa klaa Woiin altyfi tälkauk Habaa kmiithil haada alhoa maa ansae shumek Ehi saa sebeg maa yinwosif chassi ettei ymmek Atmena ain ainin albashar Rabiya hrsaek كل sanaan سالم وبخير muut